ومن اظلم يعني كي هاي تر ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه شوي كاسي اوت منعكري وذكر خد تعالى المزجفتة خد تعالى بيتاكري يعني افكسي هوب كتا كاسك شوي ترنينا كيش كاس أو منعت كتن ذكر خد تعالى بحث خد تعالى نادي خدتها على بيتها جوتن المسجفتتها وسعى في خرابها بزاف بكتن ده افمس جفتتها خراب ببن ده خراب ببن هركسك هوبكتها شوي ظالم ترني. أولئك يعني في ما كان لهم بوان نبو بوان درس نبو أن يدخلوها أو بينات مزقفتها إلا خائفين إلا أو بترصن واختتين مزقفتها بترصن لهم في الدنيا خزيون افكستوت كان الدنيا دا شرمزاريك دي بوانهابت دي بن ولهم في الآخرة عذاب عظيم والآخرة دي بوانهابت عذابك ومصن أبا عذاب جهنميا عذاب جهنمي أو عذاب مصن